بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقت من نساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من <تصفيق> ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة, يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله.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 قد جعل الله لكل شيء قدرا وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرُ